انه رحمه الله قوله تعالى الحق من ربك أي هو الحق فعلى هذا يقول الحق خبرا لمبتدا محذوف هو الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من المنتنين فعلى ما ذكر الإمام فان يكون الحق خبرا لمبتدا محذوف تقديره هو الحق والضمير يعود على الحق المقتوم أي ما كتمتموه هو الحق من ربك على هذا الآن التغذير هو الحق أي هذا الحق المقتوم هو الحق من الله سبحانه وتعالى الذي كتموه وأن عيسى عبد لله سبحانه وتعالى ونبي وليس بإله ولا رب هو الحق من ربه أي هذا المفتوم هو الحق من ربه فالضمير على هذا التقدير يعود على ما كتموه هو الحق من ربه فيعرابه على هذا التقدير خبر لمبتدى محذور الحق تقديره هو الحق والجار المجرور متعلق محذور حال كائنا من ربك وقيل جاءت الحق من ربك فعلى هذا الوجه ما يعراب الحق جاءك الحق من ربك. لا على هذا الوجه وقيل جاءك الحق من ربك. فاعل لفعل محدود. وقيل جاءك الحق من ربك. فاعل والجار مجرور لا في محل نص على هذا التقدير. جاءك الحق كائنا من ربك مستقرا من ربك حاصلا من ربك ثابتا من ربك. فهذان وجهان في الإعراب وعليهما يظهر المعنى الحق من ربك هو الحق المختوم هذا من ربك سبحانه وتعالى الحق من ربك جاءك الحق من ربك في مثل هذه الأمور التي يجادل فيها أهل الباطل من نجران وغيرهم يجادلون بالحق الذي جاءك من ربك وهناك أوجه غير ذيني غير الوجهيني وأحسن من هذه الأوجه التي ذكرت أن يجعل الحق مبتدا من ربيك جار مجرور متعلق محذوب خبر الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فيكون الحق مبتدا ومن ربيك جار مجرور متعلق محذوب خبر كائن من ربك حاصل من ربك وهناك غير هذا الوجه وهو رابع الحق مبتدا والخبر محذوب الحق من ربك يعرفونه الحق من ربك يعرفونه هذه أربع أوجه يتضح بها المعنى من قول تعالى الحق من ربي الوجه الأول خبر لمبتدا محذوه هو الحق من ربي فيكون الضمير يعود على الحق المكتوم هو الحق المكتوم هذا من ربك سبحانه وتعالى الذي كتمه هو الحق نفسه والوجه الثاني عن فعل المحذوه جاءك الحق من ربي والوجه الثالث مبتدا والجار مجر الخبر يتعلق محذوب خبر هذا أحسن الأوجه والوجه الرابع مهتدى والخبر محذوب الحق من ربك يعرفونه وعلى جميع الأوجه إن الوجه الرا... الذي ذكرناه لكم من أن الجار المجرور لتعلم محذوب خبر يكون الجار المجرور في محل نصب حال إن هذا الوجه على أنه خبر يكون في محل نصب حال وأما الوجه أنه خبر فهو خبر تعلق محذوب خبر وليس في محل نصب حال فالحاصل هذا الحق الذي جاءه أو الذي جاء عيسى عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى يجادل فيه وفد نجران ويجادل فيه أهل الباطل أجمعون كلهم يجادلون في الحق بعدما تبين قوله تعالى الحق من ربك أي هو الحق وقيل جاءك الحق من ربك فلا تكن من الممترين أي يا محمد فلا تكن من الممكنين والإمتراه وشك في هذا الحق وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشك ولكن هذا خطاب له والمقصود به أمته خطاب له والمقصود به أمته أن لا يشق في هذا الحق الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى وغير عيسى من الأمور المغيبة التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها فلا ينبغي للأمة أن تشق في هذا الحق الذي أتى به ربنا سبحانه وتعالى وأنزله على نبيه محمد فيقول خطابا للنبي والمقصد أمته الحق من ربك فلا تكن من المترين يا محمد فهو وجه له الخطاب والمقصود الأمة لأن رسول الله معصوم عن الشك عليه الصلاة والسلام وهكذا له مضاير لئن أشركت لا يحبطن عملك فالخطاب لرسول الله والمقصود الأمة لأنه معصوم عن الشرك عليه الصلاة والسلام وله نظائر كثيرة قال قوله فلا تكم من الممترين الشاكين فالامتراء هو الشك. الشاكين الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته هذا هو قوله تعالى قوله عز وجل فمن حاجك فيه أي جادلك في عيسى أو في الحق هذا على الاختلاف عود الضمير على أي شيء يعود اختلاف العلماء وأرباب التفسير في عود الضمير في فيه فمن جاءك في فمن حاجك فيه فقيل جادلك في عيسى فيه أي في عيسى وقيل في الحق فمن حاجك في الحق من بعد ما جاءك من العلم فالضمير محتمل العودي أن يكون على عيسى وأن يكون على الحق وكل صعب عيسى من الحق والحق أعم عيسى من الحق الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به قال قوله عز وجل فمن, جاء فمن حاجك فيه أي جادلك في عيسى أو في الحق من بعد ما جاءك من العلم بأن عيسى عبد الله ورسوله فقل تعالوا وأصله تعاليوا تعاليوا تفاعلوا من العلوي فاستثقلت الضم على الياء فخذفت فقيل تعالوا وإن الأصل تعاليوا تفاعلوا من العلوي وهو شيء الذي هو المقصود من الارتفاع لكن صار يستعمل بمعنى هاتو بمعنى هاتو أو بمعنى معنى صار يستعمل بمعنى هلم تعالوا وإن الأصل هو من العلو ومن من العلوي هذا هو الأصل في تعالوا من العلوي تفاعلو. هذا الأصل لكن صار يستعمل بمعنى هلم أي أقبلوا تعالوا وإن الأصل في استعماله هذا هو. لا في النقين هذا الاستعمال الذي هو معنى الإكفال وأصله تعالى يو تفاعلوا من العلو فاستسقلت الضمة على اليافة حذفت قال الفراء بمعنى تعالى كأنه يقول ارتفع قوله ندعو فيقل معنى المقصود به أقبله تعالوا هلموا أولها لم نتباهن نحن وأنتم ونجعل لعنة الله عن الكاذبين نتلاعن فيما بيننا ونجعل لعنة الله عن الكاذب منا من هو الكاذب نحن ولا أنتم فيدعو رسول الله أهله وأقالبه ونساء وأبناء ويدعوهم كذلك أهلهم وأقالبهم نتباهن ونجعل لعنة نجعل لعنة الله سبحانه وتعالى عن الكاذب منا تلحقه هذه اللعنة هذا أمر شديد المباهلة يا أخوان فينبغل شخص يتأنى في المباهلة جدا يتأنى لكن هؤلاء قوم عاندوا عاندوا الحق وصدوا عن الحق وكابروا والعيادوا بالله بعد ما تبين لهم وجاء العلم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم تعالوا تعالوا نتباهم كنتم على حق أو نحن على الحق يعلم الناس من هو الذي على الحق وتظهر لعنة الله في هذا الكاذب تظهر لعنة الله سبحانه وتعالى الواقع يظهر أنه كاذب ويهينه الله جل وعلا وهم علموا أنهم ليستطيعون هذا ولا يطيقون هذا الأمر فإنهم يعلمون صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم فلذا نتأحجم عن مباهنا فلا يلجأ إليه الشخص حتى لو كان معك الحق في جانبك أن قليلا فإن يصاب بهذا الثاني وربما يكون من أهل السلام. صاب بها، فهذا من الرحب والصبر عليه، والصبر عليه. لكن هؤلاء قوم كفاء عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الإدعال والإقال والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وشككوا في هذا الخير، شككوا أقوامهم وغير أقوامهم في هذا الخير، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهاة، وهي أمر شديد جدا فلا يدع شخص أخاه المسلم. للمباهنة إلا فيما بد منه واضطر إلى الشخص وألجأ إليه فإن ستصيبه إن كنت صادق ستصيبه هذه البلوى وسيلجه الباطل وربما يحلف ويتلاعن أيضا كذلك ويلعن نفسه وتحصل ملاعن أو كاذب يعرف لكن ما يريد أن يخضع ولا يريد أن يرى الناس أنه كاذب فيما قال فيلجأ ويضحم نفسه في الشرق والعياذ بالله فتصيبه لعنة الله قال رحمه الله ندعو جزما لجواب الأمر فقل تعالى ندعو فندعو مجزوم لأنه وقع في جواب الطلب في جواب الأمر وهذا من القاعد النحوية أن الفعل المضارع من جوازمه أنه يقع في جواب الطلب تعالى أسألك تعالى أكرمك زرنا نكرمك يقع في جواب الطلب فإذا وقع في جواب الطلب فمن جوازمي هذا يجزم, يجزم وهناك ذلك فقل تعالوا ندعو قلت تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم أتلو واجزو لأنه وقع في جواب الطلب طان رحمه الله وكثير هذا كثير في موجود في القرآن وموجود في كلام العرب قفى نبكي من ذكر حبيب ومرضعي إلى آخر الميت بسكت النواء بين الدخون فحوملي فأنا رحمه الله ندعو جزم لجواب الأمري وعلامة الجزم سقوط الواو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم يدعو أهله الشخص ويدعو أقاربه كما جاءنا نساء صلّم دعا الحسن والحسين وعليا وفاطمة دعاهم ليباهن وابن جرمان ويباهن أولا المعاندين وهنا البيت وهم أهل الكساء قال قين أبناءنا أراد الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا عنا نفسه عليا قين هذا رضي الله عنه والعرب تسمي ابن, العم الرجل ابن عم الرجل نفسه كما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم يريد إخوانكم أي لا تلمزوا غيركم من إخوانكم من أهل الإسلام ممن هم على ما أنتم عليه من الخير فاللمز لهم كاللمز للنفس لأنكم شيء واحد وهكذا ولا تقتل أنفسكم إنه كان بكم رحيما يريد إخوانكم وقيله على العموم الجماعة أهل الدين وقيله على العموم الجماعة أهل الدين يعني تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر وانفسنا وانفسكم ندعو جماعتنا أهل الدين الذين نحن وهم على طريقه واحدة وعلى دين واحد قال ثم نبتهل قال ابن عباس رضي الله عنهما أين لتضرع في الدعاء تضرع في الدعاء ونجعل لعنة الله على الكاذب منا فنجعل الله بضراعة وبإنحاح وإغبال عليه ونجعل, الله س... ونجعل لعنة الكاذب أو نجعل لعنة الله على من كذب منا بعد ضراعة ودعاء شديد وانحاح على الله سبحانه وتعالى قال نتضرع في وقال الكلب نجتهد ونبالغ في الدعاء وهو في الأول وقال الكسائي وأبو عبيدة نلتعن نلتعن نج... ثم نبتهل نلتعن والابتهان يطلق عن الانتعان كما سيأتي وقال الكسائي وأبو عبيدة نلتعن والابتهان الانتعان يقال عليه بهلة الله أي لعنته هذا معلوم عندهم في اللغة عليه بهنة الله أي نعنة الله يقولون يدعون ثم يقولون على الكاذب منا بهنة الله أي نعنة الله أتيت باللفظ هذا أو أتيت بالصريح عليه نعنة الله قال رحمه الله قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا ومنكم في أمر عيسى فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى حاصل هذا الأمر شديد لا يلجأ, لا يلجأ إليه الشخص إلا عنده الضرورة وإذا حصل الضرورة وحصلت حاجة إليه لجأ إليه إلى المباهلة ما هو على كل شيء تعالوا وباهله تعال نتباهل هذا أمر شديد والله أمر ما هو سهل بعض الناس ربما يلا نتباهل تعال نتباهل إن لم يحصل لك الضرر كنت صادقا سيحصل على هذا النسكين دعوه إلى التوبة أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما كذب عليك أو ما وقع فيه لكن إذا أراد يتباهل أهل الحق مع أهل الباطل فلهم ذلك فلهم هذا الشيء أن يتباهل أهل الحق مع أهل الباطل ويجعلوا نعنط الله على الكاذب على المنحرف على المربس على المسلمين فلهم هذا فقد الله فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المخالفين إلى المباهلة ما فيه مانع نعلم أما عن مستوى الأفراد فما نعلم أن الصحابة تباهلوا فيما بينهم ما نعلم لكن يجوز من حيث الجواز يجوز قال رحمه الله ثم نبتهل قال ابن عباس رضي الله عنهما أين تضرع في الدعاء وقال الكلم نجتهد نبانق في الدعاء وقال الكسائي وأبو عبيدة نلتعل والابتهان الانتعان يقال عليه بهلة الله أي لعنته فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على وفد نجرانا ودعاهم إلى المباهنة قالوا حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم نأتي ثم نأتيك غدا فخلى بعضهم ببعض فقالوا للعاقب وهو من كبارهم هذا العاقب فقالوا للعاقب وكان ذا رأيهم يا عبد المسيح ما ترى عبد المسيح فهم يؤلهون المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ويعبدون إليه أنفسهم أنهم عبيد له يا عبد المسيح ما ترى وهذا لا يجوز فإن بعض من من هو من أهل الإسلام يسمي نفسه بعبد النبي عبد النبي وهذا حرام لا يجوز تعبيد لغير الله جل وعلا لا عبد النبي ولا عبد المسيح ولا غير ذلك سواء كان من الأنبياء أو من هو دونهم فلا يصلح أن يقال عبد النبي ولا عبد المسيح فينسب عبدنا النبي فإن التعبيد لا يكون إلا لله جل وعلا وأما ما جاء من قول عليه الصلاة والسلام أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب فهذا حكاية حالة حكاية, حكاية واقع، حكاية اسم اشتهر بهذا لا إقرار لهذا الأمر فإنه قد نهى عن هذا وإنما حكاية ما هو عليه الحال أنا النبي ولا كلب أنا ابن عبد المطلب اشتهر بهذا عبد المطلب فالنساء صلى الله أخبر بما اشتهر به لا أنه مقر لهذا التعبيد فإنه كان يغير أسماء دون هذه الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله يغيرها قال رحمه الله فقال للعاقب كان ذا رأيهم ذا رأيهم أي صاحب رأيهم يا عبد المسيح ما ترى قال والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد نبي المرسل هذا قد عرفوه كما يعرفون أبناءهم بل أعظم من ذلك عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أفر الله بذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربهم هذا حالهم مع رسول الله النصارى واليهود واليهود أشد فتمانا أن محمد النبي المرسل والله ما عن قوم النبي الغط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم هذا هو الواقع وإن لم يثبت هذا فهذا هو الواقع فإن الله ينسأ هؤلاء الكاذبين والله ما عن قوم النبي الغط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم ذلك لنهلكنا فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم أشار إليهم برشد من هذه الحيثية أنهم لا ينعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحصل لهم ضرر فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه في صاحبكم أي أنكم تزعمون فيه الربوبية والألوهية وادعوا الرجل صالحوا سالموا واذهبوا إلى بلادهم. فهو أشار إليهم من أشياء من الرشد من هذه العيثية وإن بقائهم على هذا الشرح حرام أنهم يبقوا على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام يقال المواجعة ويقال المهادنة كلها بمعنى متقارب. سواء المواجعة أو المهادنة أو المسالمة أو المعاهدة فكلها بمعنى واحدة واحد وهي مصالحة أهل الحرب على ترقم قتال مدة معينة هذا معنى الموادعة مصالحة أهل الحرب على القتال لمدة معينة يضربونها بينهم وهم الحرب فيصالح أهل الحرب مدة معينة ثم يترجع الأمور على ما كانوا عليه إما بمقابل أو بغير مقابل كما عرفها بعضهم هذا معنى الموادعة مصالحة أهل الحرب مدة معينة بعوض أو بغير عوض بعوض أو بغير عوض يدفعونه ويقال موادعه ومهادنه مسالمه ومعاهده كلها متقاربة المعنى في هذا وهذا المعنى الذي يشملها وهناك أهل دمة فهؤلاء يدفعون شيئا ويستمرون على مهم عليهم من البقاء على دينهم ويدفعون شيئا لأهل الإسلام هؤلاء أهل الدم فالدمة هي العهد والأمان عندهم العهد والأمان وأما في الشرع عند الفقهاء التزام تغرير القفار في ديارنا وحمايتهم انتزام تغرير القفار في ديار رهل الإسلام وحمايتهم والدب عنهم ببدل الجزية ببدل الجزية لا يسمح لأحد تعرض عليهم دمة الله ولا يجوز أن تخبر حرام خفر دمة الله سبحانه وتعالى فإنتزم أهل الإسلام على هذا الأمر تغريض القفار في ديارهم يبقون على مهم عليه ويحمونهم ويدفعون لهم جزية يدفعون لهم الجزية سيكون هؤلاء أهل الدمة ولا يجوز أن يعترض على أهل الدمة حرام من الكبائر أن يعترض على أهل الدمة وقد أقرهم للأمر على أنهم يبقون في البلاد وانتزم لهم بالحماية والدب عنهم تزم أبنهم بالحماية والدبع عنهم مقابل أنهم يدفعون جزية عن يدنهم صاغرون دنيلون ولا يظهرون شيئا مما يتبجحون به في بلدانهم فيبقون على للك الصغار ولكن لا يعترب عليهم سواء بشتم أو بإهانة أو إلى آخر ذلك يتركون في حالهم قد التزم معهم ولي أمر هذا الشيء يتركون على مهم عليه. فإذن عندنا معاهدة ومهادنة ومسالمة وكذلك موادعة وهذه معانيها متقاربة وعندنا ذمة وعندنا ذمة وكلهم لا يجوز أن يعترض عليهم بعد أن يلتزموا للأمر ذلك معهم قال رحمه الله قال الإمام فإن أبيتم يحكي عن هذا فإن أبيتم من الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل, فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغد غدا فأتوا, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضنا للحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة, وفاطمة تمشي خلفه وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول لهم إذا أنا دعوت فأمنوا فقال أسقف نجران يا معشر النصارى يا معشر النصارى إني لا أرى أوجه لو سأل الله يزيل جبلا من مكانه لأزاله والله له الحق لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزال جبل من مكانه لأزاله الله لأزاله هذا هو الأصل في دعاء رسلنا صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب هذا هو الأصل إن شئتم أن أدعو الله سبحانه وتعالى لكم هذه الجبال ذهبا لجعلها سبحانه لدعاءه الأصل فيه الاستجابة وهذا كلام حق يا معشر النصارى إني لأرى لا وجوه لو سأل الله أن يزين جبلا مكاننا أزاله هذا هو الواقع بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إليه ملك الجبال يطبق عليهم جبال يطبق على الأشرار من المشركين ومن غيرهم يطبق عليهم جبال وانتهى خلاص عن بكرة أبيهم فدعاؤه الأصل فيه الاستجابة قال فقال أسقه نجران يا معشر النصارى إني لأرى وجؤها لو سألوا الله لنزيل جبلاً من مكانه لازال فلا تبتهلوا فتهلقوا ولا يبقى على وجه الأرض منكم نصراني إلى يوم القيامة فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا, أن لا نلاعن قد رأينا أن لا نلاعن أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك هذا مواجع ونثبت على ديننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم مباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فأبوا فقال فإني أنابدكم فقالوا ما لنا بحرم العرب طاقة ولكننا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة ألفا في صفر وألفا في رجب فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد علمت أن المواجعة المسالمة هو هذا أنهم إما أن تكون من مقابل أو من غير مقابل سالمهم على إلى مدة معين على أن يدفعوا شيء أو يقوم من غير مقابل أحيانا على ما يرون الأمر قال فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال هو الذي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران هذا صوشفا يهلك هؤلاء القوم والذي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازيرا ولا أضرم عليهم الوادي نارا ولا أضرم عليهم الوادي نارا ولا الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من طريق محمد بن مروان أستدي عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس بيطونه وابن مروان متروك متهم بالكذب وهكذا الكلب كما تعلمون والسدي أيضا حصل سلسلة هذه سلسلة الكذب فلم يثبت محمد النوران الصدي والكلبي أبو صالح يقول ما حاله هذا الذي يروي عن ابن عباس أمام محمد النوران الصدي والكلبي هؤلاء لا بالكذب لكن أبو صالح تكلموا فيه فالحاصل استفدنا شيئا مما يتعلق بالمباهلة وأنها جائزة وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباها هؤلاء ولكن لا يلجئ إليه الشخص إلا عند الحاجة وعند الإطراء ولا سين مباهلة أهل الباطل إذا لبسوا على الناس وشككوا في دين الله سبحانه وتعالى فلا بأس أن يخرج الناس للمباهلة ويدعو أهل الحق أهل الباطل للمباهلاء ليرى الناس من هو الكاذب من الصادق وتظهر آثار المباهلة عن الكاذبين فنجعل لعنة الله عن الكاذبين تظهر عليهم في الدنيا وفي الآخرة السلام